وين أنت يا ناسي يا اجمل إحساس له الزمن قاسي يجرح ولا يداوي وين أنت يا ناسي يا اجمل إحساس له الزمن قاسي يجرح ولا يداوي طولت بغيابك ينجا في أحبابك لنتز من جابك واش انت بي تعال انا كلي أبس معك كلي ولشوفتك هاوي تعال تعال نكلك ابسمعك اللي يا حي يوم اللي اول هاوي اولت بغيابك يا جاف يا حبابك الزمن كنت بلاي فارقت مظنونك ودنياي من دونك ما تساوي عيونك إليت الزمن ياوي فارقت مظنونك ودنياي من دونك ما تساوي عيونك اللي تزمن ياوي بغيابك يا ام جافي احبابك اللي تزمن ويش ويشنت بيناوي مشتاق لك يا ام الضحكه هنا ما يا عمري وهمه وشوفك لي دا مشتاق مشتاق لك يا امه الضحكه هنا ما هي عمري وهمه وشوفك لي دا و قلت بخيابك يا ام sent to let